وما أصناف الزروع والثمار التي كانت تؤخذ منها الزكاة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كانت الزكاة على الزروع والثمار تؤخذ أيام النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف مخصوصة وردت في هذا الحديث وهو ما رواه الدارقطني والحاكم والطبراني والبيهقي وقال رواته ثقات وهو متصل. فعن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهما إلى اليمن يعلمان الناس أمر دينهم فأمرهم الا يأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة: الحنطة والشعير والتمر والزبيب. وهذه الاصناف الأربعة لا خلاف بين الفقهاء في وجوب الزكاة فيها وقال موسى بن طلحة جاء الأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خمسة أشياء الشعير والحنطة والسلت وهو نوع من الشعير والزبيب والتمر وما سوى ذلك مما أخرجت الأرض فلا عشر فيه وقال إن معاذا لم يأخذ من الخضر صدقه بناء على هذه الآثار كان وعاء الزكاة في الزروع والثمار على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم هو هي أي القمح والشعير ونوع منه وهو السلت والتمر، والزبيب والذي لم يأخذ منه زكاة هو الخضر والله أعلم